قال وما, قال وما علمي بما كانوا يعملون إن وما علمي حسابهم الا على ربي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المردومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المردومين قال رب إن قومي كذبون قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من ومن معه في الفلك المشحون ان جئناه ومن معه في الفلك المشحون ثم, ثم اغرقنا بعد الباقين ان اغرقنا ذا الذاتين ان في ذلك لايه ان في وما كان اكثرهم مؤمن ربك له والعزيز الرحيم ان ربك له والعزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اقوهم هود الا تتقون اذ كُن رَسُولٌ أمين إِنَّ لَكَ رَسُولٌ أمين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اتدرون بكل ريع ايه تاعبثون اتدرون بكل ريع ايه تاعبثون وتتخذون مصانع على انكم تخلدون وتتخذون مصانع على انكم تخلدون واذا بقشتم جبارين واذا بقشتم فأقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم وَجَنَّاتٍ وَعُرُونٍ وَجَنَّاتٍ وَعُرُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ الواعظين